را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه, ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور وَلَئِنْ أَدْقَنَّاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَأَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وَاللَّائِقُ بِهِ صَدَرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَيَقُولُونَ أن لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَا كَانَ عَلَى بَيْنِهِمْ مِن رَب بِهِ وَاتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامَهُ وَرَحْمَهُ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 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهادها غلا الا الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هؤلاء كأصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا أ فلا تذكروا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 مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَدِيعَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَدِيعَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مِنْ فَضْلِنَا بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَاهَلُونَ وَيَا قَوْمٍ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك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 إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يرويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَاكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد واعتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهُ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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها فلا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ أَوْ جَسَمٍ هُمْ خِفَافٌ قَالُوا لَا تَخَفِّ إِنَّ أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ رُوَطٌ وَأَمْرَأَتُهُ قَرَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَأِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 فأسرِبْ أهلك بقطعةٍ من الليل ولا يلتفت منكم أحدٌ إلَمْ رَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَافِيَةً سَافِلَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 وَكَذٰلِكَ اَخَذَ رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيْدٌ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لِّهُنَ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِاَجَلٍ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 فلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنُمُوِّفُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب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 نَمَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَدُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَتَظْرُؤُونَ إِنَّا مُتَظْرِ